على طه يا سراط الرشد للهداه والاستقامه شمعه انتم في كل دايجور بالسناء انتم عليا فيكم مقام انزل القران واصطفاكم للقيامه ومضا في فضلكم يا حكي حقدى تلقي يا ما فيكم قد انزل القرا واصطفاكم للقيامه ومضا في بفضلكم احكي هكذا حتى القيامة حبكم فرض لمدى العمر وبه نرجو بالفوز بالحشر حبكم فرض لمدى العمر وبه نرجو بالفوز بالحشر وبهنا رجل فوز بيض بال... ضعفنا نهجوكم حتى صارت الدنيا غريبة وأكلنا بعضنا أكل من عداوات وغيبة ضعفنا نهجوكم حتى صارت الدنيا غريبة وأكلنا بعضنا أكلا من عداوات وغيبة فرق صيرنا وأحزاب وجماعات عديدة وابتعدنا عن خطأكم يا سبول الحق الرشيدة فرق صيرنا وأحزاب وجماعات عديدة وابتعدنا عن خطأكم يا سبول الحق الرشيدة لم يعد ليل والديني حق لح تيرام الله وطاعة الريح لم يعد ليل والديني حق لح تيرام الله وطاعة الريح خلطها يصير طرب. للهدى والاستقام الشمعة في كل ديجور في السنة أنتم على فيكم قد أنزل القرآن واصطفاكم للإمامات ومضى فيه فضلكم يا حكي هكذا حتى القيامة هكذا حتى القيامة حبكم فرض لمدى عمري وبه نرجو الفوز بالحشر حبكم فرض لمدى عمري وبه نرجو الفوز بالحشر ضعفنا نهجكم حتى صارت الدنيا غريبا وأكلنا بعضنا أكل من عدوات عين وغيبة فرق صيرنا وأحزاب وجماعات عديدة وابتعدنا عن خطأكم يا سبول الحق الرشيدة فرق صيرنا وجماعات عديدة وابتعدنا عن خطأكم يا سبول الحق الرشيدة حبكم طاردهم لمدى العمري وبه نرجو الفوز بالحشري أحبكم فارضو لمدى العمري وبه نرجو الفوز بالحشري وبه نرجو الفوز بالحشري كلنا نبكي على الكاظير قلنا نبيك على الكاظ كلنا قلنا على القاضي كلنا نبيك على الكاظ ارادوك سجينا ومقيد ومنك السجن يا موسى دعات ضاويت ظل الليل حتى وكان فيك الشوق الشوخ معذار فأوحى الله للسجن أنخشاع فنادى ساجداً والصوت ردد تحطم أيها الأيد تحطم وصل خاشعاً ثم تشهد أسمت السجن في قلب عظيمين فأحنا راقعاً قوعاً إلى اليد سر تستجن في قلب عظيمين فأحنا راقعا خوعا إلى الياد تقلم أيها الصمت تكلف أهذا الكاظم حمدى محمد أهذا الكاظم حمدى محمد طهروا أنفاسكم وأسماعكم بالصلاة على محمد وآل محمد